بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله صحبه صلى الله عليه وسلم تسليم ثم ما بعد فهذا هو درس المراجعة لهذا الكتاب كتاب الجهاد من كتاب تمام المنة وبداية الهدف الذي من أجله درسنا هذا الكتاب هو بيان الفرق بين الجهاد الذي شرعه الإسلام وبين ما يسمى بالإرهاب الذي يفعله بعض التماعات التكفيرية هؤلاء الذين يسفكون دماء المسلمين ودماء المستأمنين وأهل الذمة باسم الدين والدين بريء من أفعالهم فإذا هذا هو الهدف من دراسة هذا هذا الكتاب هو التحذير من الخلط بين هذا الذي شرعه الإسلام والجهاد والذي هو ماض إلى قيام الساعة وبين ما يسمى بإرهاب الأمر الثاني هو بيان مراتب الجهاد من جهاد النفس وجهاد الشيطان وأن الجهاد ينقسم إلى جهاد باللسان والقلم وجهاد بالسنان ومدافعة الأعدام فما أنت فيه الآن من طلب للعلم وتذكير للناس ودعوة إلى الله هذا جهاد هذا جهاد لأن فيه بذل جهد لأن فيه بذل الجهد وبذل الجهد فيه بذل الوقت وبذل الجهد لكي تتفرغ لحضور مجالس العلم ثم بعد ذلك مراجعة هذه المجالس وتذكير الناس بما تعلمته فهذا جهاد والأمة لا يطلب منها أن تتحول كلها إلى مجاهدين في ساحات المعارك ولا إلى علماء على المنابل وإنما لا بد يكون كل واحد يستطيع نصرة هذا الدين ويكون على صغر من الصغور لا بد أن يكون كذلك بعد كده الأسئلة اللي ممكن تيجي في هذا الكتاب فأول الكتاب قال لك عرف الجهاد لغة وصراحة عند الكلام في أول الكتاب آه واضح آه بتعرف الجهاد لغة بتعرف الجهاد استطاع اتنين اذكر فض الجهاد من من القرآن والسنة اذكر دليلات عندك في دليلين من القرآن وفي حوالي أربع أو خمس أدلة من السنة هتذكر أنت دليلين من السنة مثلا ودليل من القرآن تلاتة بحكم الجهاد في الإسلام عندك أولا الجهاد في الإسلام فرض كفاية وقد يكون فرض عيد الأصل في الجهاد أنه فرض إيه؟ كفاية فرض إيه؟ كفاية لأنه من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واضح. فهو فرض كفاية تبقى عارف إمتى يكون فرض كفاية وإمتى يكون فرض, إيه؟ فرض عيد ولذلك قال لك وقت ما حكم الجهاد في الإسلام مع الدليل هل تجيب لي كونه فرض كفاية متى وعندك الدليل هو فضل الله المجهدين بأمورهم وأنفسهم مع المخياتين الرجاء كل الوعد الله الحسن يبقى أنه كل الوعد الله الحسن لأنه فرض كفاية لأنه فرض إيه كفاية متى يكون فرض عين إذا كان نفر عما انفروا خفافا وثقالا وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم إيه فانفروا السؤال الرابع متى يكون الجهاد فرض عين اذكر الحالات الأربعة عندك هو الحالات الأربعة اللي مذكورة في كونه فرض عائل إذا انتخذ جيشان وتقابل الصفان للحالة الأولى فيحرم التولي أو مزحف اتنين إذا نزل الكفار ببلد يعني إذا حصل حصار للعدو أو نزل العدو في بلاد المسلمين أو داهم العدو يبقى هنا يجب الدفع تلاتة إذا استنفرهم الإمام أو الحاكم لحديث واذا استولفرتم ايه فانفر الحاله الرابعه الذي ذكر الشيخ ابن عثيمين وزاد الشيخ ابن عثيمين في رقم 2 في التنبيهات زاد الشيخ ابن عثيمين موضوع رابعا ان يكون فيها الجهاد فرض عين وهو إذا احتاج اليه كان يكون عندنا دبابات وطائرات لا يخص قيادتها الا هؤلاء فيتعال عليهم الايه الجهاد يبقى لما اقول لك متى يكون الجهاد فرض عين طبعاً أنا مش أجيب لك مثلاً السؤال الثالث والرابع لا، يعني السؤال الثالث والرابع لاتنين شابين ببعض فأنا أجيب إيه؟ سؤال منه، واحد منه واضح يبقى متى يكون الجهاد فرض عين والزيك بضح لك أكتر وقول لك اذكر الحالات الإيه؟ الأربع، سأجيب الأربع حالات اللي احنا ذكرناه خمسة ما شروط الجهاد الذي شرعه الإسلام عندك أول شروط الجهاد، سبع شروط الاسلام العقل البلوغ الحريه الذكوره السلامه من الضرر وجود النخه ايه انا لما قلت ذكر الدليل تشكر الدليل اذا قلت مش الدليل يبقى مطلوب اكمل بس خلاص كده يبقى هنا المطلوب منك هنا ايه ذكر السبع إيه؟ ذكر السبع شروط ايه ستة ما حكم ما معنى الروضه في سبيل الله وما فضله خليك وتابع معي يعني ايه تابع السؤال وتذكر التاليه الاجابه وتضع في خط تحت الايه